قلوا الله جل وعلا في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة هذه السورة ذكر العلماء عندها فضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمرت يا أبي أن أقرأ عليك هذه السورة قال أو قد سماني ربي؟ قال نعم فبكى رضي الله عنه وقوله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أهل الكتاب إذا أطلقوا فهم اليهود والنصارى لأن الله أعطاهم كتابا على لسان ألسنة رسلهم التوراة في لسان موسى على لسان موسى والإنجيل على لسان عيسى فيما يتعلق بالنصارى فهؤلاء إذا أطلقوا في الكتاب أو السنة المراد بهم اليهود والنصارى ثلث أهل العلم المجوس هل يلحقون بهم أو لا يلحقون وسبب الاختلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير أنه لا ينكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم فالله يخبر عن أهل الكتاب والمشركين فالعطف عند أهل اللغة يقتضي المغايرة أو اهل كتاب أهل شرك كما قال جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله قالت النصارى المسيح بن الله فهم أشركوا مع الله جل وعلا ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه في مقام الجدل مع من أباح نساء أهل الكتاب وقوله ضعيف رضي الله عنه قال لا أعلموا شرك أن تقول ربي المسيح أو ربي عزير ولهذا قال بعض أهل العلم إن العطف هنا عطف صفة أخرى لهؤلاء إنما الصحيح أنه عطف لمشركي العرب من عبدة الأوثان يخبر الله عنهم أنهم لم يكونوا منفكين الانفكاك هنا الانفصال أي لم يكونوا منفصلين عن كفرهم وعن ظلالهم حتى تأتيهم حتى تأتيهم هذه البينة التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن حينئذ دعاهم إلى الهدى ودعاهم إلى التوحيد وإلى نبذ ما هم عليه من شرك وظلاء الله يخبر أنهم لم يكونوا منفكين منفصلين عنهم هم فيه من كفر وظلال حتى جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الهدى ودعاهم إلى الخير فآمن به قوم من أهل الكتاب ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن ممن يعطوا الأجر مرتين مؤمن أهل الكتاب أما من لم يؤمن من أهل الكتاب فإنه كافر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما والذي نفسه محمد بيده ما يسمع بي من يهودي ولا نصرين ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار ويصح أيضا أن يكون معناها لم يكن هؤلاء الذين هم أهل الكتاب والذين هم مشركون من عبد الأوثان لم يكونوا منفصلين عن الاقرار بصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في كتبهم فإنهم كانوا على بينة على علم بصفة هذا النبي الذي يأتي ولهذا كانوا يستفتحون على الكفار على مشرك العرب أنه سيخرج في آخر الزمان نبي وسنكون معه ثم نغلبكم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما أرفوا به فلما جاءهم ما أرفوا كفروا به والبينة أصلها ما أبان الحق وأظهره فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان الله به الحق وأبان به الهدى وبين به الخير وهو بينة لكل الخلق لعموم الخلق من الثقلين من الجن والإنس فهو عليه الصلاة والسلام بين أكمل بيان وهدى الهدى الذي أمر الله به فمن آمن به فله الخير ومن كفر به فله الشر ثم بين الله هذه البينة فقال حتى تأتيهم البينة رسول الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام والرسول هو من أمر من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه قد فرق جمهور أهل العلم بين النبي والرسول بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي صلى هو من أوحي إليه ولم يؤمر بتبريغ ولكن الصحيح أن هذا الفرق محل نظر كما بين ذلك الشيخ الإسلام التيمية وكما حقق ذلك صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى فبين أن الفرق ليس هذا لكن هذا هو الذي يذكره غالب أهل العلم هذا الرسول وصفه بأنه من الله أي أن الله جل وعلا أرسله وأنه لم يكن كما يقول كفار قريش أنه ساحر أو أنه مجنون أو أنه ألمه الغلام الرومي بل هو من الله جل وعلا يتلو صحفا مطحرة أي يقرأ يتلو يقرأ وأيضا من معاني ابتلاوه أنه يتبع ويقتدي من تل الرجل أثر الرجل إذا تبعه فالرسول عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الصحف أن يقرأها الصحف المطهرة هي القرآن أيضا هو يتبعها في هديه في سيرته في دعوته صلى الله عليه وسلم وصف الله القرآن بأنها صحف أي أنها تسطر في الصحف مطهرة من الباطل مطهرة من اللغو مطهرة من الخطأ مطهرة من كل ما هو في الكتب الأخرى من التحريف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيها كتب قيمة الكتب هي الأحكام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف قال لما قال أقضي بينكما بكتاب الله أي بحكم الله هذا القرآن فيه أحكام فيه شرائع فيه هدى هذه الأحكام وهذه الشرائع والهدى قيمة أي مستقيمة على طريق الحق مستقيمة على الصواب مقيمة للخلق على الطريق الصحيح وهي طريق مستقيم يدلك على الطريق المستقيم الذي يريدك الخير في الدنيا وفي الآخرة لهذا نكرر في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم من معاني الصراط المستقيم هو القرآن وما دعا إليه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة كانوا على اتفاق أن, أن هناك نبي سيخرج في آخر الزمان وأن صفته كذا وكذا من الخير فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم اختله منهم من آمن وغالبهم كفر كما في قوله تعالى في آيات كثيرة وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم حسدا حسدوه لأنه خرج من العرب فحسدوه هم يعرفون أنه حق وأنه رسول ولهذا قادتهم في الخير وأهل. العلم منهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في عبد الله بن سلام رضي الله عنه وما أمروا ثم يبين الله جل وعلا أنهم ما أمروا لا في كتبهم على ألسنة, على السنة رسلهم ولا في هذا الكتاب العزيز القرآن ما أمروا إلا ليعبدوا الله أي ليوحدوه العبادة هي التوحيد ليعبدون أي ليفردون بالعبادة وهي في أصلها كما قال الشيخ الاسلامة التيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة لكن هذه العبادة لا تقوم إذا كانت الأعمال الفرعية إلا إذا قام التوحيد قام الإفراد لله قام الخلوص من الشرك استسلام الوجه لله استسلام الوجه لله وحده مع غاية الحب وكمال الذل كما قال ابن قيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه ما ذل آبده هما قطبان وعليهما فلك العبادة داير ما دار حتى دارة القطبان ثم بيّن كمال العبادة والوصف الثاني لها وقال رحمه الله ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالحواء والنفس والشيطان فالحاصل أن العبادة المراد بها أن تفرد الله جل وعلا بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة أن لا تتوجه إلا إليه في الدعاء في الزبح في التوكل في الاستعانة في الاستغاذة أن تتوجه إليه الأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وحج لا تتوجه بهذه الأمور إلا لله وحده لا تحلف إلا به لا تعظم إلا إياه لا تتوجه إلا له لا ترغب إلا له ها ها هذه هي العبادة وهذه هي التي أمر الله الأولين والآخرين بها وهي التي أرسل الله الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلنا, في قرية ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده ثم بين الله كمال هذا الدين وكمال العبادة أن الأعمال تدخل فيها فقال وما أمروا إلا ليابدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين أي موحدين له لا يريدون بعبادتهم ولا يتجهون لاحد سواه مخلصين له الدين الدين إذا أطلق هو التوحيد ويدخل فيه سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرها مخلصين له الدين حنفاء, حنفاء مائلين مائلين من الجور إلى الباطل مائلين من الشرك إلى التوحيد حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة دين القيمة أي هذا هو الدين هذا هو الملة المستقيمة ولهذا وصف الله إبراهيم أنه إماما أنه قائم بالقصد أنه قائم بالتوحيد لأنه إمام, إمام الموحدين عليه السلام وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ثم بين الله جزاء هؤلاء الكفار سواء ماتوا في كفرهم وقت أنبيائهم أو كفروا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال في نار جهنم خالدين فيها هذا شأنه الكفر وأهل الذين جحدوا كتب, كتب, الله كتب الله الذين جحدوا الكتب وأصوا الرسل هذا هو مصيرهم في الآخرة أنهم يدخلون النار وأنهم يخلدون فيها خالدين فيها لم قطع لها كما مر معنا مرارا أن الكفار يخلدون في النار وأنه لا فناء لها والعياذ بالله أولئك هم شر البرية أي أولئك هم شر الخلق منذ أن خلق الله الخلق هؤلاء هم شر الخلق في الدنيا وهم شر الخلق في الآخرة مهما أوتوا من سعادة ظاهرة في الدنيا فهم شر الخليقة في الدنيا وفي الآخرة ثم بين الله جزاء المؤمنين الذين اتبعوا رسل الله جل وعلا ثم وأيضا والذين اتبعوا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته من أهل الكتاب فقال إن الذين آمنوا وآمروا الصالحات قد مر معنا مرارا قرن الإيمان بالعمل وأن العمل من مسمى الإيمان وأن الأعمال عند آل السنة وجماعة أنها من مسمى الإيمان ومن أركانه الثلاثة فلنعيد ذلك إن الذين آمنوا أمنوا الصالحات أولئك هم خير البرية في الدنيا وفي الآخرة هم خير الخليقة هم الأجدر بالخير لأنهم أهل الهدى والصلاح فهم أهل خير وجزاؤهم هو الخير ولهذا قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات إقامة العدن هي من عدن الرجل إذا أقام أي جنات عدن أي مقيمة هذه الجنات بين الله ما فيها من النعيم ما لا أين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قد البشر تجري من تحتها الأنهار قد مر معنا هذا مرارا خالدين فيها أبدا أنهم خالدون مخلدون ولهذا كان من استقر في قلبه الإيمان استقر في قلبه التوحيد لقي الله لا يشتك به شيئا لهذا لا ي... هو أمره إلى الله من أهل الكبائر أمره إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فإن عذبه فإنه لا يخلد في النار كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم استحقوا رضوان الله وهذا أعظم مطلوب أعظم مطلوب أن ينال الإنسان رضا الله جل وعلا ورضوا بما أطاهم من النعيم في الآخرة ذلك بمن خشي ربه وصفهم وصف الآخر هو الخشية والخشية وصف يحصل في القلب وتظهر هذه القشية آثارها على الجوالح كما قال الله جل وعلا واصفا العلماء الربانيين إنما يخشى الله من عباده العلماء ولهذا العلم ليس بكثرة الحفظ وليس بكثرة زخرة القول إنما العلم هو خشة الله جل وعلا ذلك لمن خشي ربه نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الخشة والتقوى إنه على كل شيء قدير ثم قال الله جل وعلا السورة التي بعدها إذا زلزلت الأرض زلزالها أي اضطربت وتحركت كما مر معنا أنها تتحرك وأنها ترجف رجفة شديدة حتى يتكسر كل ما عليها مهما عظم كما في قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة لهذا أكد هذا بالمصدر جل وعلا فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها مصدر مضاف لافاعله وهذه الزلزلة هي ما وصفها الله جل وعلا بقوله أنها شديدة إن زلزلة الساءة شيء عظيم وهذه الزلزلة هل هي تكون قبل بين يدي الساعة أو تكون في وقت في يوم القيامة اختلف أهل العلم على قوله منهم من يقول إنها زلزلة تكون بين يدي الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقي الأرض أفلاد أكبادها كما في الحديث الصحيح وقد جاء في حديث أن من أشراط الساعة الزلزال في الأرض ولهذا لما وقعت الزلازل في عهد عمر أبي عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى الناس لم يحصل مثل ما يحصل اليوم من إنما هي اخبار وتحليلات لا تجد شيء بل أمرهم بزاد عظيم كتب إليهم إنه قد أصابكم ما أصابكم وإنما أصابكم إنما هو بما كسبت أيديكم فأنيبوا إلى الله جل وعلا وارجعوا إليه يكشف ما بكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعف عن كثير وقال آخر من أهل العلم وهذا هو الراجح أنها زلزلة تكون في يوم القيامة أن الأرض تتزلزل وتتحرك حركة شديدة أخبر الله عن هذه الحركة وعن آثارها أنها تخرج ما في جوفها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت ما عليها اندكت الجبال كما أخبر الله في آيات أخرى وأخرجت ما فيها من, من كنوز وأخرجت ما فيها من مدفون من البحايم ومن بني آدم كما أخبر الله أن الناس يخرجون من الأجداد سراءا كأنهم إلى في يوفضون هذا معنى وأخرجت الأرض أثقالها وهي أثر من آثار الزلزلة حينما يرى الإنسان هذا الشيء سأنقلنا بين يدي الساعة أو قلنا بعد النفخة الثانية يقول الإنسان ما لها من الهول الذي رأى من الخطب الذي أبصر يقول ما لها تحركت ما لها طربت سؤال استنكار وتعجب كما يأتي الإنسان فجأة حدث فيقول ما له كذا فحينئذ أجاب الله وقال يومئن تحدث الأرض أخبارها حينئذن هذا جواب للإنسان في قوله متعجبا ما لهذه الأرض يومئذ أي يوم تحصل هذه الزلزلة تحدث, تحدث أخبارها قد اختلف أهل العلم هل هذا الحديث حديث بلسان الحال بمعنى أن المراد أنها حينما زلزلت هذه الزلزلة الشديدة وأخرجت ومعنى حصل لها هذا الإخراج فهي قد أنبأت بهذا عن حدث جليل حدث عظيم خطم جسيم فكأنها أخبرت كأنها أخبرت بأن هناك شيء حاصل وهو يوم قيامة وهو يوم الساعة ولكن الصحيح كما قال أهل العلم أنها تتكلم وأنها تحدث بما جعل الله فيها من القدرة كما قال جل وعلا وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه وهذا في قدرة الله جل وعلا هين فالجذع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الحال الصحيحة أنه حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي كما يبكي الطفل الصغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه فلما تركه بعد أن أعد له المنبر كان يحن ويسمع له الصوت كصوتي الصغير فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده عليه فسكت وهكذا جاءت أحاديث أن من الحجر ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن الشجر من شجر الغرقد أنها تقول يا مسلم هذا يهودي اتفقتله فهذا في قدرة الله جل وعلا والله قادم على كل شيء فحينئذ تحدث أخبارها تحدث ما عمل عليها قد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في إسناده ضعف لكن معناه صحيح أنها تحدث أنه عمل علي كذا وكذا ولهذا الحديث الذي أسلفنا أن القاتل يقول في هذا قتلت وأن السارق في هذا قطعت يدي فالأرض أيضا تقول في هذا عمل عليه وفي هذا عمل عليه وفي هذا عمل عليه ولهذا استحب جمع من أهل العلم أن يكثر من خاصة النافلة أن يصلي في هذا المسجد وفي هذا المسجد وأن يكثر البقاء لأنها تشهد له يوم قيامة فهكذا الأرض تخبر بأن فلان أمل عليها كذا وأن فلان أمل عليها كذا ولهذا أخبر الله جل وعلا أن هذا الجلد الذي لا يتكلم أنه ينطق يوم القيامة كما أخبر الله جل وعلا في آيات أخرى تحدث أخباره هذا ولهذا قالت أو بين الله السبب بأن ربك أوحى له الباهنا إما سببية فاخبارها أن الله أوحى له أن الله ألهمها أن الله مضمن أيضا لإحاء أن الله أذن لها في هذه الزلزلة وأن الله أذن لها في هذا الإخبار وأن الله جعل لها هذه القدرة التي تخبر بما عليها في الدنيا من خير أو شر بأن ربك أوحالها يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاة أي في هذا اليوم يوم القيامة يصدر الناس يرجعون المعنى الصدور الرجوع حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير أي ف حين يرجع الناس أشتاة متفرقون منها هنا ومنها هنا أفرادا ليسوا جماعات كل همه نفسه كما أخبر الله جل وعلا إما أنهم يرجعون من القبور إلى العرض أو أنهم يرجعون من مقام يوم الحساب إلى الغاية الأخيرة إما إلى الجنة وإما إلى النار فهم حينئذ أشتات مؤمن وكافر أهل خير وأهل شر أهل صلاح وأهل باطل نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الخير والتقى والصلاح ليروا أعمالهم هذه الرؤيا رؤيا بصر رؤية عيان يرون أعمالهم يرون كتبهم التي كتبت في هذه الأعمال كما في آيات كثيرة من كتب الخير وكتب الشر كتاب الخير يعطى باليمين وكتاب الكفار يعطى بالشمال ليروا أعماله فقال الله مخبرا عباده أن عليهم أن يعملوا الخير وأن يجتنبوا الشر فإنه ما من شيء إلا ويكتب وما من شيء إلا وسيجازع فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قد جاء في حديث أن أبا بكر رضي الله عنه ومن سبق بالخشة والتقوى بكى عندما نزلت هذه الآية قال أو نحن مؤخذون حتى بالذره من الخير والشر من, من, من ذرة الشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن أما ما يتعلق بالشر فذلك مما فما يحصل لكم مما تكرهون مكفر لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولهذا لما نزلت من يعمل سوء أن يجزبه قال نزلت قاصمة الظهر أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه في الآيات التي فيها تقري قرب إلى الله أو بعد عن الشر هو أول السائلين عنها قال نزلت قاصمة الله قال ألست تنصب أبا بكر ألست تحزن فذلك مما يكفر الله به السيئات فالحاصل أن هذه الآية تدل على أن ما يعمله الإنسان مثقال ذرة سواء في الخير أو في الشر فإنه يكتب وسيلقى الإنسان هذه الشيء مكتوب في هذا الكتاب والذرة هي على الصحيح النملة الصغيرة أو ما يقع في يد الإنسان حينما يضع يده في التراب فيأتي ذرة صغيرة من التراب أو ما يرى في شواء الشمس من الأجرام الصغيرة التي لا ترى إلا بعين البصيرة النافذة فحينئذ جاء الوائض الذي لم يترك للإنسان حجه إن أميت خيرا صغيرا وجدت حتى الكافر الكافر ما يعمله من أعمال الدنيا من الخير إما من وصل رحم وإما من تصدق واحسان يجازه الله لكن يجازه في الدنيا كما جاء في هذا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل أنه كما جاءني العرابي كفى بالذرتين واعظا نعم أحسن تزاكر الله خير كل الشجر يقول قم يا مسلم فإن ورائي يهودي فاقتل إلا شجر الغلقت فإنه من شجر اليهود فما حصل من سهو الحمد لله